وَإِلَّا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْمُضَالِينَ آمِينَ رَبُّكُمُ الَّذِي يُصْجِنُكُمْ فُلْكًا فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 أو تيلا؟ أم أمنتم أيه يعيدكم فيه تارة أخرى؟ فيُبصِل عليكم قاصحاً من الذِّيغ فيغرقكم فيغرقتم بما تفغتم ثم لا تلدونكم علينا به تبيعة ولقد تغُوم بني آدم. وحسن والبقر والبقر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من فلقد تفضنا يوم ندع كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه في يمينه وَنَكْتَابُهُ وَلا يُقْلَمُونَ كَتِيبًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ عن وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَنحَيْنَا إِلَيْكَ لَكِنَّكَ تَفْتَرِي عَلَيْنَا غيره وإذا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 وَإِن كَذُلّ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا الْبَثُونَ خِلَافَ إِلَّا قَنِينَةٌ سُنَّةَ مَن قَدْ أُسْلِمَ قَبْلَنَا تَمُرُّ سُنَنُنَا وَلَا تَجِدُنَّ سُنَّتِنَا تَحُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافنة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدن سُمِّقَانَ النَّصِيرَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاقِيَ كَانَ زَهُوْطًا وَلُنَزِلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا فَسَرًا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تدد لك به علينا وكينا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا